وصرح بذكر بعضهم بقوله ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق قوله تعالى الله يستهزئ بهم لم يبين هنا شيئا من استهزائه بهم وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قوله تعالى صم بكم عمي الآية ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم والبكم والعمى ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن معنى صممهم وبكمهم وعماهم هو عدم انتفاعهم بأسماعهم وقلوبهم وأبصارهم وذلك في قوله جل وعلا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وافئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا افئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقوله تعالى أو كصيب من السماء الآية الصيب المطر وقد ضرب الله في هذه الآية مثلا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم بالمطر لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح كما أن بالمطر حياة الأجسام وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وقد أوضح صلى الله عليه وسلم هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى المتفق عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم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 ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وقوله تعالى فيه ظلمات ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن بظلمات المطر المضروب مثلا للقرآن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 أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على يقين من أمره حيث يستقبل يوما جهة ويوما آخر جهة أخرى كما قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وصرح تعالى بأن نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه بقوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هداه الله وكقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب والعجائب كان سببا لاعتقاد الكفار أنه صلى الله عليه وسلم كاذب لزعمهم أن هذا الذي أخبر به لا يمكن وقوعه فهو سبب لزيادة الضالين ضلالا وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسه فكيف ينبت في أصل النار وكقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لأنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى عليها تسعة عشر قال بعض رجال قريش هذا عدد قليل فنحن قادرون على قتلهم واحتلال الجنة بالقوة لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن سندخلها والله تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء. وله الحكمة البالغة في ذلك كله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قوله تعالى ورعد ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب وذكر بعضا منها في آيات أخرى، كقوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة الآية وكقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية وكقوله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة الطور من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الى قوله المسيطرون كاد قلبي ان يطيل الى غير ذلك من قوارع القران وزواجره التي خوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو والايه التي نحن بصددها وان كانت في المنافقين فالعبره بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب قوله تعالى وبرق ضرب الله تعالى المثل بالبرق لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الصاطعة وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشرك كما تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجا كقوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه قوله تعالى والله محيط بالكافرين قال بعض العلماء محيط بالكافرين أي مهلكهم ويشهد لهذا القول قوله تعالى لتاتنني به إلا أي يحاط بكم أي تهلكوا عن آخركم وقيل تغلبوا والمعنى متقارب لأن الهالك لا يهلك حتى يحاط به من جميع الجوانب ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ منه وكذلك المغلوب ومنه قول الشاعر أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعا إلى السلم ومنه أيضا بمعنى الهلاك قوله تعالى وأحيط بثمره الآية وقوله تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم الآية نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته